بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الأمعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدم وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلك فسق اليوم يأثى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشاون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهم وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ محصنين قَبْلِكُمْ إِذَا آتيتموهن أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غير مسافقين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 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَانْسَحُوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ من حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 لئن اقنتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله, الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم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 ان نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف الله بما كانوا يصنعون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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم, ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ظن مريم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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم كُمْ أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا وجعلكم مُلُوكاً وآتاكم ما لم يؤت مَا لَمْ يُؤْتِ مِنَ الْعَالَمِينَ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 وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها رَجُلَانِ داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فَإِذَا دخلتموه فَإِنَّكُمْ غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عَلَيْهِمْ نَبَأً بني آدم بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ ولم مِنَ الْآخَرِ قَالَ لأقتلنك قال أَقُتُلَنَّكَ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثَارِهِم بِعِيسَى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التَّوْرَاةِ وآتيناه الإنجيل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 وَإِنَّ كثيرا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الْيَهُودَ والنصارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وليكم الله ورسوله والذين يقيمون ويؤتون الزكاه وهم راكعون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 واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هجوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَإِنَّا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 لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوقتان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 وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أُنْزِلَ إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم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 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون اللَّهِ الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 النبي وما أنزل إليهم أدخلهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لتجد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمَنُوا الذين قالوا إِنَّا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وَأَنَّهُمْ لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرسول تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفاره أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين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 يا ايها الذين امنوا لا الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله تناله ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 هديا بالغ الكعبة أو كفارة, أو كفاره طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمر عفى الله عما سلف وما معاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان لو عدل منكم او اخران او اخران من غيركم ان انضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فإنه عُثِرَ على أنهما استحقا اثمان فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان, فآخران يقومان عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا مقامهما من شهادتهما بِاللَّهِ مِنْ شَهَادَتِهِمَا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 وَإِذْ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مُسْلِمُونَ مسلمون قَالَ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك يُنَزِّلَ ينزل علينا مِنَ من السماء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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه, أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنْتَ على كل شيء شهيد إن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أَنْتَ العزيز الحكيم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 وهو على كل شيء قدير